من تحقيق أمرين عظيمين الأول هو اختيار الشيخ الأمر الأول هو اختيار الشيخ الذي يؤخذ عنه هذا العلم وهو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي يعبر عنه شيخ الإسلام عبداللطيف عبداللطيف عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه المشهور عندما عرف العلم بأنه معرفة الهدى بدليله وكتاب عنون المسائل كتاب المشهور عند أهمت هذا الشأن فهذا العلم يؤخر عن الشيخ الذي آتاه الله سبحانه وتعالى عقيدة ومنهجا ثلفي عقيدة ومنهجا ثلفي كما آتاه الله سبحانه وتعالى ما تيسر من علوم الشريعة إذن لابد من تحقيق هذا الأمر وهو اختيار الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم الأمر الثاني أتكلمت عليه البارحة وهو اختيار الكتاب او الفن أو العلم الذي يؤخذ وهذا لا يتم إلا بواسطة ذاك الشيخ الذي هو على منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ويسير على منهج سلف هذه الأمة في باب الاعتقاد وفي باب المنهج وفي باب الأحكام وفي باب الأخلاق والسلوث والمتعلم يتعلم هذا العلم الشرعي ويثني الركب لأخذ هذا العلم الشرعي لأجل أن يحقق أربعة أمور الأمر الأول أيها الإخوة ينقذ نفسه من الجهل المتعلم يتعلم ينقذ نفسه من الجهل فإن الجهل داء فتاه أيها الإخوة فقد حذر الله جل وعلا منه صفوة خلقه وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فقال الله جل وعلا له فلا تكونن من الجاهلين كما أن المتعلم يتعلم ليحقق أمرا آخر وهو العمل بهذا العلم وبما تعلم من علوم هذه الشريعة وبما أخذه عن العلماء الراسخين او النواب العلم وهم طلبة العلم الموثوق بعلمهم كما يأتي تفصيل ذلك في مبادئ ثالثا يتعلم المتعلم وطالب العلم لينشر ما علم وما عمل به وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طالب السجر ظالم الله بمأسى قلنا الأمر الرابع وهو الصبر على الأذى الذي قد ينال طالب العلم في زمن التحصيل أي في, في زمن تحصيل العلم وكذلك في وقت العمل بهذا العلم الذي تعلمه وكذلك في وقت النشر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع مصاحبة الإخلاص لله جل وعلا هذا مدتنا إذن من الإخلاص لله جل وعلا في كل كبيرة الله صغير فلا كل صادر أيها الإخوة حكي. عليه السلام والسلام. والسلام. يؤجر فقد يصبر الشخص لمقاصد والعياذ بالله دنيئة الثناء في هذه الحياة الدنيا والمتحى من الناس والعياذ بالله إذن لابد من معرفة هذه الأمور التي تقدمت أيها الأخوة حتى يستطيع طالب العلم والذي يرغط لتحسين العلم كيفية الاستفادة ممن وفقه الله جل وعلا ولابد من أخذ العلم كر هذا الكلام عن من وثق في علمه ومنهجه فقد يتشدق بعض الناس بهذه الأجمنة وخاصة في بلاد لليبيا ويتقاعر ويتفيهق لقال الله وقال الرسول وقال السلام الصالح وهو من أشد أعداء المنهج السلام فكم من, من بطح لأهل الضلال وأصبح سلما لنشر البدع وهو يتشدق باسم المنهج السلام وهم الآن ربما أشد حربا على الدعوة السلامية من القذافي والعياذ بالله إذن ليس كل من عاش في بلاد السعودية أو مكس فترة من الزمن في السعودية ربما كان نائما في مسكنه ولا يخضر حلقة وحيدة لأهل العلم ويأتي الآن في ليبيا ونحن وطرسنا وقرأنا وتعلمنا ونحن ونحن ونحن إذن بارك الله فيكم لابد من التنزل هذه المساعد ولا يخفى بارك الله فيكم أن بعض الإخوة تقيت بهم في مكة المكرمة في العشرين من ربيع الثاني لعام 1433 من الهجرية سألوني عن المدعو نادر العمراني وهذا الشخص مارك النفيف أيها الإخوة شخص معروف لدى طلبة العلم السلفيين من درس في بلاد اليمن معنا أو من مكف في هذه البلاد بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية يعرف هذا الشخص معرفة جيدة الشيخ الاخير الشيخ فاضل ابي مصعب ناجي حساله الشيخ أبي حديثة عبد حنيزه عبد الرحمن الفقيه ونعم يا اخواني من أخوان الثقات يعرفون هذا الشخص معرفه جيده لكن بما أن الاخوان سالوني وراح علي فاحبثت عن اذني بدلوي ان الرجل كما بلغني يدور في بلده الاصل طيب بلاد زواره ويشغب على الناس ويتفعر منهج السلفي ودرست على فلان وفلان نعم منهم من نكث عند بعض أهل العلم لكنه لم يستفد شيئا أين هذا المسؤول عنه من عقيدة الأئمة الذين ربما حضر بعض حلقات العلم دين كالشيخ النحيدان والإمام الهزبر الشيخ ربيع وهكذا بقية المشايخ حفظهم الله ورحمة الله من مات منهم لكن أحب أن أنقل بعض الأثار السلفية التي وقفت عليها في مجالستي أهل البدع وفي حكم المرء أو الحكم على المرء بقرينه هذا المدعو نادر العمراني هو لا شك ولا ريف أنه ازتما في أخضان الحسبيين وركب هواه وأصبح من أساطين البدع والعيال بالله وهو ربما لبس عمن عم يشار إليه بالبنام في بلازنا ممن تصدر لبعض المناصب وهو حرب على الدعوة السلفية لكن نحن نحذرهم بأن الله جل وعلا لهم بالمرصاد فكم قام أوغاد وتقصدوا النيلة من هذه الدعوة المباركة وماتوا وماتت بدعتهم انطلاقا من ذي الذي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام والجاه بن صفوان مرورا بعمر بن عبيد وهلوم جر إلى يومنا هذا أين هم فقد ماتوا وماتت بدعتهم ولهذا نحن ربما نتكلم في مثل هذا المجلس ولا نكرر لأن هؤلاء عندنا أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون فقد علمنا أئمتنا ومنهم شيخنا ووالدنا الشيخ مقبل بنهادي الوادي رحمه الله أن منظرة أهل البدع والتحدث عن أهل البدع والتحدث معهم ومناقشة هؤلاء القوم هو إحياء لهم فنادر العمراني نكرة عندنا كما يقول بعض أئمة السلف لا يصوى بصل عند السلفين لكن أحب أن أذكر بعض الأثار السلفية لإخواني الذين ربما يجالسونه تروا بشقشقته بحديثه لينظروا حقيقة مذهب السلف في أمثال هؤلاء وفقد ثبث عن بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال كان زائده وهو ابن قدامة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي صالح ابن حي من الحرورية ممن يرى الخروج بالسيف وأصحابه قالوا قال لهم لأنه كان وكانوا يرون السيف كما في تهريب التهريب وقال أبو صالح الفراء ذكرت يوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي فقال فقلت ليوسف ما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء وأنا خير لأهل زوارة من آبائهم وأمهاتهم بل من المتبع أنفسهم وأنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا ناذر وأمثاله فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أمدحهم كان أضر عليهم كمس كذبين وجاء عن عبدالله أحمد للإمام أحمد رحمه الله قال سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سئ الردي وهو كلام الجهمية فقلت له إن الكرابيسي حسين يقول هذا فقال أحمد كذب هتكه الله الخبيث فكيف لو قلنا هذه المقال نحن في هذه الأيام فقال المحمد قد خلف هذا بشراً من ريسي كما في السنة لعبد الله بن أحمد فقال أيضاً عبد الله بن أحمد سألت أبا ثوري إبراهيم بن خالد الكلبي عن الحسين الكرابيسي فتكلم فيه بكلام سؤال ربيع ولهذا قال الشيخ الإسلام البيتنية رحمه الله تعالى كما في المجموعة في الخمس وثلاثين 414 فإذا كان الرجل مخالطاً في السر لأهل الشر مثل نادر العمراني في السر والعلم يحذر منه وقال أيه أبي سليمة الصغطياني جبل من جبال الإسلام قال قال لي أبو قلابة لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك يا أهل زوار لا تمكنوا نادر العمراني وأنسان نادر العمراني من أهل الضرال من سمعكم فينبذ فيه ما شاء كما في اللالكاء والإبانة فقال عثمان بن زائدة أو سفيان قال لا تخالد صاحب بدعة كما في الإبانة فقال الفضيل بن عياط هذا كلام السلف يا رجال أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة كما في لا لكاء المجلة من أولا يحيى ابن كثير أو ابن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخف في طريق آخر كما في الاعتصام وغيره وعلى كل حال التحذير من أهل البدعة وعدم مجالسة أهل البدعة هذا منهج السلف الصالح رضية من رضية وسخط من سخطه ولهذا أختي الكلامي ببعض الأثار السلفية في حكم أئمة السلف على المرء بقرينه وجليسه فإذا جالس بعض الإخواني نادر العمراني فإذا ألحقهم السلفيون به فلا ينكرون عليه ومن جالس أهل الفدع يلحق بهم وهذا ليس كلام أبي عبد الرحمن ولا كلام أبي محمد الشيخ ربيع مثلا كما يقولون هؤلاء يبدعون وكلام غيره هذا كلام الأئمة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه كل أضوء المشروف أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على جين خليله فلينظر أحدكم من يقال من حديث أبي هريرة وذكره أصحاب السنة وهو حديث حسن فقال عدي بن أخي ابن زيد العبادي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدير ولهذا قال الأسمعي رحمه الله تعالى لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من هذا البيت أو من قول عدي كما في الإبانة يذكر أن موسى بن عطبة السوري لما قدم بغداد فذكر للإمام أحمد بن حنبر رحمه الله أن موسى بن عطبة قدم بغداد فقال الإمام أحمد انظروا على من نزل وإلى من يأوي انظروا على من نزل وإلى من يأوي هؤلاء المميعة المنبطحون للبدع والضلال لما يذكر نحو هذا الكلام من بعض ما شيخنا يقولون هؤلاء يا أخي بارك الله بكم امتحان ويمتحنون بالرجال وهذا كلام السلف يرجع للإبانة المجلد الثاني قال قتادة رحمه الله وهو ابن دعامة السبوسي أبو الخطاب قال إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله فصاحب الصالحين من عباد الله صاحب السلفين يا أهل الزوارة قال فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم كما في الإبانة أيضا قال الأوزعي رحمه الله إمام الشام من فتر عن بدعته لم تخفى علينا يا أهل الزوار ألفته فانظروا المقياس بهذا يستر البدعة نادر العمراني فانظروا من يألف وبمن يتبشبش ومن يجالس ومن يضاحك كما في الإبانة ولا فقال محمد بن عبيد الله الغلابي يتكاتم أهل الأهواء أهل الأهواء يتكاتمون أشياء كل شيء يتكاتمونه إلا التآلف والصحبة كما في الإبانة أيضا وقال الأعمى السلمان بن مهران أبو محمد الهلالي الكوفي رحمه الله تعالى كانوا لا يسألون الرجل اسمعوا يا أخواني كانوا لا يسألون الرجل بعد ثلاث بعد يسألونها ما يقول الامتحان بالرجال بدعة فليسمعوا كلام السلم قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس يعرفون هذه الثلاث بعد يحتاج نتأكد منه وضح لكم هذا في الإبانة أيضا برقم 419 وقال معاذ بن معاذ ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل وإن كتم رأيه لم يخفى ذاك في ولا صديقه ولا في جليل فيه يخفي شيء تكثيري يخرج ولد الطفل الصغير للشارع يكفر على لسان أبنائه فلهذا نادر وأنسانه مهما ستروا فإن سوءتهم لم تنسطر أبدا كما تجبانا وغير قال عمر بن قيس الملائي رحمه الله إن الشاب يا أهل الزوارة ويا أهل ليبي عموما بل يا ويا أهل الأرض بل والمكلفين جميعا من عالمي الجن والإنس قال إن الشابة لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم المصعب وأمثالي من طلبة العلم الخياط كاد أن يسلم ونحن ننصح بالكبار أصلا لكن إذا لم يوجد يجالس خيرة السلفين قال إن الشاب بل ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم من هؤلاء الأقزام أمثال النادر العمراني وأمثال أصحاب جمعية محاربة السنة أبو زرعة وأمثاله كاد أن يعطب كما في الإبانة بارك الله فيه وقال ابن عبد الله من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع أنفسه كما في الإبانة المجلد الثاني فقال يحيي بن سعيد القطنان لما قدم سفيان الثوري اسمعوا كلام السلف إلى البصرة قدم سفيان الثوري ابن سعيد الإمام الجبل إلى البصرة جعل ينظر إلى عمل الربيع بن سبيح يبحث عنه وقدره عند الناس يبحث عن قدر هذا الرجل عند الناس فسأل قال لهم أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة فقال لهم من بطانته قالوا من أهل القدر قال هو قدري هذا كلام الأئمة يرجع في الإبانة من الثاني قال قال شيخ الإسلام ابن ثانية رحمه الله تعالى كما في المجموع ثاني سرحة 133 ومن كان محسنا للظن بهم يعني البدع وادعى أنه لم يعرف حالهم ربما يربس عيني يقول أنا مخدوع وادعى وزعم أنه لم يعرف حالهم عرف ما في مشكلة نحن نصدر حالهم فإن لم يباينهم يهجرهم ويتركهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل معهم هذا كلام ابن ثمية ليس كلام ربيع بن هالي المدخل كما يقولون وقال إمام السنة المبجل أحمد بن حمد رحمه الله تعالى محنة أهل زماني إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجف وإذا رأيته مع أصحاب البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوءه يا رجال كما في الأداب الشرعية لبن مفتح بل قال سمعت بعض فقاهاء المدينة يقول إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة كما في الإبانة أيضا لرقب 422 وعلى كل حال أثار السنف في مجانبة أهل البدع بل في مجالسة أهل البدع وذنب ذلك بل في الحاق من يجالس أهل البدع سلامه كثير فإن كلام السلف كما يقال هو جند من جنود الله يثبت الله جل وعلا به من يشاء من عباده خلاصة القول أيها الإخوة أنه يجب على إخواني في زوارة وفي غيرها أن يشتنبوا هذا المنحرف وأن لا يتحرجوا في ذلك والله وتالله وبالله وأنا الآن أمام ريت الله عز وجل في بلاد الله الحرام أنني أتكلم غيرة على دين الله سبحانه وتعالى وليس بينني وبين هذا الرجل درهما ولا دينار وإنما إنما هو الدين فإن هذا الرجل يجب أن يحذر ويجب أن يحذر منه بل يجب أن يهان ولا كرامة له ولا نعمة كما ذكر بعض السلف كان يمشي في طريق مر عليه أحد أهل البدع يريد صافحه فقال له والله ما أصافحك علي بن مديني أظنه قال له والله لو كانت الدنيا لصفحتك ولكنه الدين اخو المباركه منجيكم لا تغتروا بشقشقه هذا المنحرف وقد كفانا ما ذلك اخينا الفاضل الشيخ بن مصعب الشيخ عبد الخليل من معهم من اخواننا فاذا لم نذكر احدا فلا نقصد تنقص ذلك الشخص او اهمال ذلك الشخص لكنني نقول ونني طاع عز وجله ان هؤلاء القوم تبعوا التلفيه وتخالبوا على الاضرار بهذه الدعوه وفتحوا الجمعيات واباحوا للناس والعياذ بالله الوقوع فيما ينافي اصل هذا الدين وهي ديمقراطيا وثنيا بل دعوا الناس إلى ما هو أضروا العياذ بالله وتخالبوا ورمونا بقوس واحدة جماعة الزنبيتة وجماعة السعدي فنحن نبرأ إلى الله من السعدي وممن كان مع السعدي وممن بقي مع السعدي وممن يتشدق بهذه السرسنات والله ما اعتقدنا يوما من الدهر أن السعدي سلفي وما اعتقدنا أن القذافي بمسلم أبدا في يوم من الدهر فإنه من أكثر خلق الله عز وجل حتى لا يسخب علينا نادر وأمثاله بل أنتنوا من يكون الإخوان المفتسون بالله فنحن قد تغربنا وأقول لهم أعطوا القوس لباريها فإننا قادمون إلى بلادنا بإذن الله والله لن نسكت على أنثال هؤلاء وإن الحرب قائمة بيننا وبينهم فليستعدوا ونستعد والساحة بيننا والأيام حبلة وكما قال شعر الأندلس إما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتمد فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد فنحن باقونا في بني غازي وقادمونا على طرابلس ونرخورنا وأرواحنا مقدمة بهذا المنهج السلف لله جل وعلا فنحن ما بلينا في أيام النظام السابق وتغربنا أكثر من عشرين سنة وهنا نحن قادمونا ومن أراد أن يسفل دماءنا ومن أراد أن يفعل فليفعل ما شاء فنحن لا نستحل دماءهم ولا نستحل شيئا منهم إلا أننا يجوز لنا أن نتكلم فيهم لأنهم أهل أهواء وأهل بداء فنحن قادمون إلى زوارات شاء الله وقادمون إلى الغرب والله إن مكننا الله لن نترك بقعة في ليبيا لو تحدثنا بما ندين الله عز وجل به وأبشر هؤلاء أن أكفاننا معنا في سياراتنا إن شاء الله محمد عزم المحمد عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأئمة الكبار أمثال الهيزابر الشيخ ربيع وثان ذاك الهزابر الشيخ البوزان وغيرهم من أهل العلم فلهم أشبال إن شاء الله فبلادنا محتاجة لطلبة العلم والساحة بيننا ونحن مستعدون إن شاء الله وصلى الله وعلى جيزك. محمد المعلاني